ل س م ا ل ق ر آ ن ا ل ح م د ل ل ه you、so, uh... و ََََ ن ص ر ْ ا ه ُ م ِ ن َ ا ل ْْ ق َ و م ِ ا ل ََ كَذَّمُوا بِآيَاتِنَا َّ ذ ِِ ي ن ن إ ّ ه ُ م ْ ك َ الحسنى ن ُ و و ا ق ََْ ر َََ ا ه ُ م م ْْ أ ج ع ِ ي ن 「そんな」